Kälbi lakum seyyidi Lisani nassi وقalbi batik Lisani nassi وقalbi batik Nدم ينزيف من اضلوعي يمازج من الزمن زمن يرجع إذاي صعب لا أرجو عي حساف النصر زماني مو تحطعي طلعتني الحشاد وقول الشيين فعطلوا عين من يوم الولادة سجلت فاده من وين السعادة فاتتني الشهادة ولدت وصدري ضموا ليدين فقد كنت كنت في الراحم يا على حسين كتابي صدري وحزني شعاري كتابي صدري وحزني شعاري. كالبي <تصفيق> باطل أنا الميت على حلمة تزيدني الشمس غلمة لأن هالموذني ببعاشي ولا رحمات أبو اليمة تشوف على الثرى مرمي تشعوتي يصهر بجسمي لو ان هذي الشمس قرضي طفيته بقاطرة من دم لو تمشي الليالي عكسيه بخيالي صاري في بالي وعزرتك يا غالي وإن فاتني الموت في كربلا تشكلت قوسا بسوحي البكاء فدمعي سهمي وعيني ترمي فدمعي سهمي وعيني ترمي Lisääni naapurikummi läpi, lisääni, ja حياتي بلا أمل صعبة تخيلت يتقب عابس ويراويني اللي في قلبة يقول نريدك وياني ترحسيني استوى بضربة وعطش ايت ما شق روحا عقب ما شكى القربه اصحى دمعي انصب ومنوها ميت تعاب واسال ربي يا رب طمني على زينها قطعت المسافات نحو الوراء وقطعت نفسي بذاك العراء حنيني خيمة ونوحي غيمة حنيني خيمة ونوحي غيمة Olen aina ollut sinun kanssasi. Olen aina ollut وموت كثار إذا واحد عن العاشر يكلمني سهم عبد الله يا ريت بضوع ابنحر يخدمني رضيعت وفق نصرك ونم من تحرم تحرمي ليتبقى البجاني لا بعد زماني والله شما أعاني ذكرك في لساني لئن قرر الماء موتى الورود أنا ميت فيك قبل الوجود دمائي فرشي وجرحي نعشي دمائي فرشي وجرحي نعشي إنا فاتني ناصركم باليدين، لساني وقلبي لكم سيدي لساني ناصركم Vakavat asiat, lisää